قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَك إن أتبع إلا ما ينحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون